وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا متفق عليه وعن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ نحوه متفق عليه وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه ليلى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 فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقده فإن توضأ حلت عقده فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيبا النفس وإلا أصبح خبيث نفس كسلان متفق عليه قافية الرأس آخره وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحده متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنا مثنا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 ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وعنها رضي الله عنها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 كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعه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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن ابى نضحت في وجهه الماء رواه ابو داود باسناد صحيح وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات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 متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع رواه مسلم